بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وهذا إرشاد تحذير للمؤمنين أنهم لا يتخذ الكافرين بطانة لهم ولا يتخذ المفسدين من خاصتهم وإنما شخص يتخذ بطانته من غير من هو من سواء جنسه ممن كانوا على دينه وطريقته فينبغي لأهل الإيمان لا يتخذ الكافرين بطانة لهم فإنهم يضروهم كما قال الله بعد ذلك لا يألونكم خبالا فإنهم لا يقصرون جهدا فيبذلون قصار جهدهم وحماد جهدهم لإفسادكم لا يألونكم خبال خبالا أي أنهم لا يقصرون بل يسعون جادين، يسعون جادين دين لأجل إفسادكم وإدخال الخبل عليكم أي الفساد فإن الخبال والخبل بمعنى واحد أي الفساد حاصل أن هذه بطانة سوء قد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من وال ولا من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى كما في الحديث إلا وجعل له بطانتين بطانة خير تأمره بالخير وتعينه عليه وبطانة سوء تأمره بالشر ولا تأله خبانا كما صح ذلك في حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لم يبعث نبي ولا خليفة إلا له بطانتان بطانة أمره بن المعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألو خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي حديث عظيم فما من نبي ولا كذلك وان من أولاة الأمور وممن له شأن سواء أولاة الأمور العلماء أو الحكام إلا له بطانتان بطانة حثه وتدفع به إلى الخير وتعينه إن رأته مقبلا عليه وبطانة لا تعله خبالا أي تسعى جادة وتبذل جهدها ولا تقصر في إفساده حتى توقع في الشر والعياذ بالله ومن يوقع بطانة تستو فقد وقي صحيح فكثير من في الأمور ما يعني وقو بطانة السوء ما وقو بطانة السوء فلذلك تصفر منهم هذه الأفعال وما وفقون البطان الخيرة ما وفقون لهذا الأمر بطانة الخير وإنما حواشيهم ومن يليهم خاصتهم من هذا الصن لا يلونهم خبالا يسعون في فسادهم وإن كان عندهم فساد زادوهم فسادا على فسادهم والعياذ بالله ولا يأخذون على إيديهم ينصحونهم ويجهونهم ويعينونهم على الخير لا وإنما بطانة السوء لا يصدر عنها إلا السوء ولا يصدر عنها إلا الشر والعياذ بالله فهذا تحذير من الله للمؤمنين وإرشاد لهم أن لا يتخذوا الكافرين بطانة فإن من دونهم أي من غير المؤمنين فهم من دونكم أي من غير المؤمنين بل هم كافرون وليس من جنسكم فهؤلاء حذر منهم ثم بين علا التحذير لا يألونكم خبالا ودوا ما عميتهم. فهم يحرصون على مشقتكم ويحرصون على خبالكم أيضا وفسادكم فمثل هذه البطالة لا تؤخذ ولا ينبغي وان أن يقربها ويذنيها منه بل هذه ينبغي أن تبعد تماما وتقصى وتحذر وتحذر ويحذر منها تحذر ويحذر منها فهذه آية عظيمة أيضا سيأتي تفسيرهم من كلام الإمام رحمه الله إن كان فيه زيادة تذكر وقوله من دونكم كما سمعته أي من غير جنسكم فجنسكم هم المسلمون وهؤلاء من غير جنسكم وهم الكافرون أو المنافقون فلا تتخذوهم بطانة فعلى هذا يكون المعنى أي سواكم كما قال الفراء أي من دونكم وهم الكفار فلا تكون لكم بطانة كائنة من دونكم أي من غير إنسكم ما هم مسلمون؟ واختلفوا في من والذي أظهر أن أصليه وليس زائدة بطانة دونكم بعضهم قال وبعضهم قال هي أصليه بطانة من دونكم صفة لبطانة قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتقلو بطانا من دونكم ما معنى بطانا؟ أمم؟ لغش بطانا الرجل منهم ما معنى بطانا؟ بطانا من دونكم أمم؟ خاصة خاصة الرجل فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجماعة وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره وأصله البطن الذي هو خلاف الظهر أصله البطن الذي هو خلاف الظهر هذا هو الذي هو خلاف الظهر والمقصود بهم الخاصة الذين يستبطنون أمر الشخص وقريبون منه ويعلمون أحواله قال من دونكم ما معنى من دولكم؟ أي من غيركم من غير جنسكم من سواكم أحسنت قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القراب والصداق والحلف والجوار والرضاع فأنزل الله هذه الآية ينهاهم عن أباطنتهم خوف الفتنة عليهم فهذه من الأدلة التي فيها التحذير من أهل الأهواء وفيها التحذير من المنحرفين ومن مجانسة المنحرفين ومن اتخاذ المنحرفين A وزملاء وأصدقاء وجلساء لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنونكم خبانة يحرصون على إبعادكم عن الخير فكيف جالس أهل الأهواء اجعل بطانة كأهل الأهواء وجلساء كأهل الأهواء وكذلك من تزرفهم أهل الأهواء هذا يضرك ولا شك فكثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم جالسهم بطان السلو فأضرهم أضرهم وأقل الأحوال استفيدون منهم اسفقوت عنهم هذا أقل شيء يرغبون فيه اسفقوت عن شرهم وعن التحذير منهم إن لم يظهر بما هو أعظم من ذلك أن يسلق سبيلهم أو يتكلم في أهل السنة ببعض الكلمات يأخذوها ويفرحون بها ويفرحون بها جدا ويطيرون بها كل مفار. هذا تحذير العلماء تحذير الأمراء ممن لهم شأن فإن الله يقول ما من نبي أو رسول الله يقول إلا جعل الله له بطانتين طانت أمره بالخير وطانت أمره بالشر لا تألوه قبالا وأتباع العلماء وأتباع الأمبياء كذلك من العلماء فلهم بطانة خير ربما وبطانة سوء وبطانة سوء وهذا نراه عيانا تجد العالم حوله أهل الخير وحوله من هو العلم مندس من على الخير وكلهم يتصارع يريدون قرب منه أولئك الخير يريدون ابعاد هؤلاء وهؤلاء يريدون ابعاد هؤلاء حتى ينفردوا بهذا الرجل وهذا يريد أن يسمع له يرشده إلى الخير وينتبه من آهله وهؤلاء يريدون أن يحذرون منه بالكذب يحذرون من أولئك بالكذب وأنهم عنده وأنهم فعلوا وتنصلحوا وأنهم حتى يضيق صدر عليهم إن كان يسمع لهم وهذا والله تجده في واقع العلماء تجد هذا الشيء أن هناك من يقرب منه من أهل الخير ومن يقرب منهم العيادة بالله ربما يكون متسوسا تشعر من فعالة أنه متسوس ومن أقوانها أنه متسوس ومن نفرته من السلفيين بأنه متسوس على الدعوة بسم الدعوة سلفي عند العالم هذا سلفي لأنه يظهر له الخير ويظهر له سلفية ونسى الله العافية والسلامة فهذه الآية من أدل التحذير من مجالسة أهل الهاء واتخاذ أهل الأهواء أخلاء وزملاء الجلساء والتحذير من مجالسهم لهم وأن الشخص لا يجالس أهل الأهواء قال كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة ولا لا بد. هذا الجانب من أعظم جوانب الدين جانب الولا والبراء أو ثقورة الإيمان الحب في الله والبغض في الله والله يأمر العباد ويأمر الصحابة والمؤمنين على أن نزلت في ماد الآية على أنهم لا يتخذوا إلا من كان من جنسهم ومن كان على نهجهم وعلى دينهم وإن لا يواصلوا هؤلاء وإن كان واقرباه لا يواصلوهم ولا يحصل بينهم وبينهم ودّة إلا ودّة غرابة ودّة غرابة وإن كان هناك صلة رحم أو شيء من هذا أما أنه يلين له لأنه قريب فهذا لا يجوز قال مجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كان يصافون المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وصفياء من غير أهل ملفكم وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تني بطنه لأنهم يستبطنون أمره يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم خاصته فيعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون أحواله التي لا يطلع عليها غيرهم فهم خاصة الرجل لهم يطلع على أحواله فيعرفون أشي يريد وإشي يقصد. لكثرة المجانسة للشخص والقرب منه تعرف إيش يقصد ومتى يكون مرتاحا تلقي عليه الكلام ومتى تبتعد غلينا ومتى تقرب قليلا وهم يطنعون على هذا فأنها نفع عظيم صنحت هذه البطانة وكذلك أيضا لها تبعات والعياذ بالله على هذا الرجل عظيم في المقابل إن فسدت قال ثم بين العلة ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد يقال لا آلوا جهدا أي لا أقصر وتسمع الناس يقول لا آلوا جهدا في نصحه لازلتوا مستمرا في نصحه لا آلوا في نصحه لا آلوا جهدا في تعليمك أي لا أقصر كل ما سطيع أبدل كل ما سطيع أنني أبدله أبدله معك فلا آلوا في مصحق وهؤلاء لا يألون في فسادهم يسعون ولا يقصرون ولا يتركون جهدهم في فساد هؤلاء الذين هم يدرون منهم ويقربون منهم والخبال والخبل بمعنى الفساد كما سيأتي والخبال الشر والفساد يقال الخبال وخبل بمعنى فساد سواء كان في الأفعال أو الأبناء أو العقول كله يشمله الخبال والخبل الفساد في العقل والفساد في البدن والفساد في الفعل وهم يحرسون على إفساد أفعالهم وأقوالهم على إفساد أفعالهم وأقوالهم حتى يفسدوا لهجهم وإذا فسدت أقوالهم وأفعالهم فسد لهجهم صلى الله وأما أبدانهم فربما لا على هذا ربما لا يحرسون يتزلفون يأتون لهم بأطيب المطاعم والمشارب، ربما يسعون لتزلفوا إليهم لكن يحرصون على إفساد ما هم عليه من الخير ويدخال الشرع عليهم في أفعالهم وأقوالهم قال أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم قول الله درق بن باز رحمه الله على حاشية ما تعلمون ربما تغرب منه وتدن منه إلا أنه بصير ومسدد من الله سبحانه وتعالى وإلا هو في رتبة وزير ولا شك أنه يدن منه من يدنه من أولئكه لكنه رجل بصره الله سبحانه وتعالى ما أثر فيه أبدا ما أثروا فيه وربما ينقلون عن إخوانا في اليمن ما ينقلون ومع ذلك الله ما تأثر أبدا بل لا زالين أن مات وهو يثني على الدعوة ويدعم الدعوة إلى أن مات يدعم الدعوة السلفية في اليمن دون علم أولئك الدولة أو دون علم الدولة وما أخبرنا الشيخ إلا بعد أن مات بن باز رحمه الله أنه كان يتعاون مع هذا الخير يتعاون مع هذا الخير لأن الدولة لو علمت هذا ربما يحصل شيء ما لا يريده الشيخ البعزز رحمه الله فإنهم لا يحبون دعت الشيخ رحمه الله باعتبار ما حصل بينهم باعتبار ما حصل بينهم وبين الشيخ فما كانوا يعني يريدون شيء يصل إليه عن طريق تلك البلاد ولكن أراد الله خيرا أراد الله خيرا وما أخبر بهذا إلا بعد أن مات قال وكان يدعم الدعوة سرا رحمه الله وهو يدعم دعوات جميعا في العالم ما يعلم بدعوة في العالم إلا وما يتأخر في إصال شيء من الخير إليها سواء كان بلاد أفريقيا أو بلاد غير أفريقيا الكل حتى ربما أن الذين يرسلون بعضهم أهل السنة إليهم ممن لا يعرفهم وربما يقول نحتاج هكذا نحتاج كذا والحزبيون هؤلاء الذين في اليمن وفي يد اليمن ربما يستقلون طيبة الرجل وحبه حبه للخير فإنه باذل في الخير رحمه الله تعالى. فنعم على وجود شيء من البطانة إلا أنه ما يتأثر توفيق من الله استداد من الله إذا الله علم صلاح النية وصدق الطوية ووفق العبد ولو احتف به من احتف ولو اجتمع عليه من يستمع لإفساده ما يستطيع أبدا لأن الله قد سدده وحفظه من بين يديه ومن خلفه لما هو عليه من خير هذا الرجل ما تأثر به تلك البطانات بقي على ما هو عليه إلى أن مات رحمه الله وهو سلفي محب السلفيين لا يسمع بسلفي بلاد احتاج شيء من الخير يساعد عليه إلا وساعده إن كان يستطيع إيصال الخير إليه وانظر إلى الرافض الأشرار هؤلاء لا يسمعوا برافضي له وزن وله كلمة في بلاد من بلاد المسلمين إلا يدعمونه يدعمونه لأجل الفساد والعيادة بالله ويدخل الرفض عن طريقه إلى تلك البلاد وأهل السنة ربما لا يبانون بعضهم بعضهم ربما ما يباني والرافض لا يسمعون بشيء في شيء من البلدان خير أو رجل يقوم بشيء إلا تجدهم يدعمونه هكذا أربض تصوفوا ومن يميل النقص لا يسمعون بدعوة صوفية إلا تدعم. تدعم حرصا على نشر الفساد في البلاد ويدخال أيضا كذلك عن العباد فكان رحمه الله حريصا على أن تنشر السنة وعلى أن ينشر الخير ومرة جلسنا بجانب بعض إخواننا وسأل بعض سأله ثم قال له أنت من اليمن قال نعم أنا من اليمن قال يا أبو لي أنصحك أنت لازم الشيخ مقبل وتذهب وتدرس عند الشيخ مقبول رحمه الله تعالى وإن لم تستطع له في الشهر مرة تزور الشيخ رحمة الله تعالى عليه فكان يحب الشيخ مقبل جدا ويثني عليه خيرا وما تحملهم محبة للدولة أنه يتكلم في الشيخ ويعرف موقف الشيخ من الدولة أنا ذاك يعرف موقف الشيخ مقبول من تلك الدولة أنا ذاك وما قاله فيهم وما قالوا فيه ومع ذلك والله ما تكلم في الشيخ مقبول أبدا بشيء لأنه يعرف صلاحة ويعرف دينه ويعرف علمه ويعرف صدقه ويعرف دعوته التي إجراه الله على يديه أما بعض الناس والعيادة بالله أحمق كأنك إذا تكلمت في شيء من دول هذا خلاص خرجت من السلفية من سلفي لكن ذاك يعرف إيش ليش تكلم الشيخ لماذا تكلم في هذا الجانب فبعضهم أحمق ما هو فاهم وإنه يعرف أن الشيقوم الله كلمات وما قال هذا سلفي خلاص خرجوه من سلفية تكلموا في ولاية حقنا هذا يش نسأله به معك ما معك نهج السديد انظر ما هو الحامل لهذا الشيء الذي جعله يتكلم آخر ذلك ويعرف هذا ويطلع على هذه الأمور يطلع عليها رحمه الله تعالى وهكذا العثيمين يطلع على هذه الأمور وغيره من أم الدين أنا ولا تكلموا بشيء يعرفون أشياء الأسباب التي كان من أجلها يتكلم رحمه الله تعالى أما الآن ولا براء من أجل الدول وهم والله ما يرون إلا مثل الدبار عندهم ولا براء من أجل دولة وهم ديمقراطيون وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم يعني الشر الذي عندهم وتجد يخرجك من سلفية أنك يعني تكلمت بكلمة تكلمت بكلمة خلاص هذا مو سلفي. سلفية كأن السلفية في هذه محصورة فنعوذ بالله من الخذينة صحيح بعضهم خذل قال الشيخ مقبل يا ابناء لا تتنازعوا من أجلهم فإنهم ما يرون إلا مثل الذباب عندهم مثل الذباب عندهم وليس معنى ذلك أننا نجرد على الكلام فيهم هذا منهجنا لا يجوز لا يجوز الكلام في ولات الأمور وتهييج المسلمين عليهم بالخروج هذا حرام وظلم الله لكن إياك أن تدافع عنهم بهذه المدافعة علامهم عليه من شرط ما يصبح هذا وأما هذا الباب هذا باب مسدود طعونات بالباطل وكذلك التشهير بهم والتجديع وحث الناس على الخروج عليهم وإظهار عوراتهم لأجل أن يخرج عليهم بالله، هذا باب شر ما هو باب سلفية هذا باب شر يفتح وأما إنكار منكراتهم التي جاءت من قبلهم فمنهم من غيرهم تنكر من رأى منكم منكرا فليغيره فالمنكرات تنكر من من جاء بها وعلى طريقة أهل السنة فالشاهد من هذه الآيات الجميلة تحذير من اتخاذ بطانة السوق، لأنهم يشتهدون في افساده، كما قال الله جل وعلا لا يألونكم خبالا قال رحمه الله فقال جل وعلا ثم بين العن في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد والخبال الشر والفساد هذا معا للخبال والخبال والشر والفساد فيحرسون عن افسادكم ونصب ونصب خبالا على المفعول الثاني فإذا يألون احفظه من أفعال التي تنصب مفعولين لا يألونكم خبالا هذا فعل ينصب مفعولين في بعض استعمالاته وربما تعد بحر الجر لا آل جهدا في كذا في نصح ونصم خبالا على المفعول الثاني لأن يألو يتعد إلى مفعولين وقيل بنزع الخافض أي بالخبال لا يألونكم بالخبال اشتهدون بهذا فالظاهر أنه تار يتعدى بنفسه ويتعى على بالخافض وقيل بنزع خافض أي بالخبال كما يقال أوجعته ضربا أي أوجعته ضربا وأوجعته بالضرب وأوجعته بالضرب هذا وهذا تقول أوجعته ضربا وأوجعته بالضرب وهكذا إيضا هنا لا يألونكم خبالا ولا يألونكم بالخبال أي بالفساد قال قوله ودوا ما عنتم أي ودون ما يشق عليكم من الضر أو من الضر والشر والهلات والعنات المشقة يقال هلان يعنده هنا أي يقصد إدخال المشقة والأذع عليه هذا معنى العنت أي المشقة فهم يحرصون على إدخال المشقة عليكم والشر والفساد والضر ودوا ما عنتم فما هي ما ودوا ما عنتم مصدرية أي ودوا عانتكم ودوا عانتكم أي ودوا مشقتكم فهم يسعون ويجتهدون في إدخال هذا البلع عليكم والعنة هي المشقة كما سمعت قال فلان يعنت فلانا أن يقصد إدخال الشر والأذى عليه قال رحمه الله ودوا ما عن التمى يودون ما يشب عليكم من الضر والشر والهلاك والعنة مشكلة، قد بدت البغضاء أي البغض معناه ظهر أما ظهرت أمارة العداوة ومهما أخفى إلا متى سيخفي لابد تعرف لحن القول أو تعرفه من لحن القول فهؤلاء الذين تودونهم خلاص أظهروا العداوة الآن بدت البغضاء من أفواههم فلا مجال أنك تود مثل هذا الشرير أن قد أبدأ البغضاء والبغض الشديد لك وأمارات العداوة قد ظهرت عليه على وجهه وعلى فلاتات لسانه فهو ربما يخفي فترة من الزمان حاول أنه يتكتم إلى متى سيتكتم ولا تعرفنهم في لحن القول فمهما تكتموا سيعرفون يوم فبعض الناس ربما يظهر لك شيء من المحبة والود إلى ذلك وهو يكتم الشر فهو سينفجر يوم من الدهر أو ستطلع على شيء من البغضاء عن طريق لسانه أو من لبحات الصباحات وجهه أو عن طريق غيرك سيأتي يقول فلان شوف هذا الذي يؤدك يقول كيت وكيت وينكروا بك فنعم هذا يحصل فمهما حاول أنه يكتم سيظهر شيئا من الشق بعد حين فهؤلاء فضحهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كانوا يخون ويظهرون ربما منود المؤمنين فضحهم الله وحذر المؤمنين منهم هؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم وهم يريدون بيكون عنت فمثل هذا لا يود ومثل هذا لا يحب بل يبغض ويبعد ويقصى فهذا تحذير كما سمعت من أهلها قد بدت البغضاء أي البغض معناه ظهرت أمارة العداوة والبغضاء هي شدة البغض كالضراء لشدة الضر هكذا قال بعضهم البغضاء هي شدة البغض كالضراء لشدة, لشدة الضر يقال ضراء وسراء شدة المسراء فهذا معنى بغضاء أي شدة البغض قد بدى منهم قال من أفواههم بالشتيمة والوقيع في المسلمين هذا غدا واضح وقيل باطلاع المشركين على أسرار المؤمنين وكله ظاهر في التفسير بالطلائع المشركين على أسرار المؤمنين هؤلاء منافقون إذن الذين كانوا يواد ياددونهم منافقون أو من اليهود الذين يقنعون المشركين على أحوال المسلمين فمثل هؤلاء الذين كانوا في المدينة يعني وما تخفى صدورهم أكبر من العداوة والغيظ أكبر أعظم أي أعظم مما يظهرونه من فلثات اللسان فالذي يخونه هذا أعظم ما ترون من فساد الآن فهم يظهرون ويطلعون المشركين على عوراتكم وهكذا أيضا يسبونكم ويشتعونكم ويطعون في دينكم الذي في صدور أعظم من هذا بقي أشياء ما يطلعوكم عليها أعظم مما تسمعون منهم الآن فلا إن الله فأهل الأهواء ما فيهم خير له وهكذا الكافرون إن أظهروا مودة للمسلمين وأنهم يحبونهم ويحرصون على أمنهم إلى آخر ذلك هذا كله كلب كله كلب وما تخفي صدورهم أكبر وإن بدأ منه شر تجاه الدول المسلمة فما يخفيه أعظم من هذا الشر الذي أبداه ما يخفيه أعظم ودوا ما عن التهم قال وما تخفي صدورهم من العداء والغيظ أكبر أعظم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد أضحنا الدلائل وأظهرنا كذلك السرائر التي يكتم هؤلاء فهذه أشياء واضحة قد بيناها لكم إن كنتم تعقلون فالامور ظاهرة بعد هذا والحجة قائمة الامور ظاهرة والحجة قائمة أن هؤلاء لا يوالون بل يجب معاداتهم هذه آية عظيمة فعندما نسأل ونختم في المعاني المتقدمة ما معنى بطانة خاصة الشخص خاصة الرجل ما معنى خبالا الشر الفساد أحسنته ما معنى ودوا عنتكم ما معنى العنت المشقة أحسنته إلى هنا قال يسلم عليكم سعيد محامي عليك وعليه السلام قال هل يفسق من يكسر الهجر مع أخيه السلفي بعد علمه بأدلة الشريعة إن كان يهجره للهواء والعياذ بالله فهجر المؤمن في قتله وقتل المؤمن لا يجوز وقتل المؤمن فسق والعياذ بالله فإن كان بعد الطلاع عن الأدلة ويهجر للهوى فهذا يفسق بهذه المعصية فالمعصية تعتبر فسقا في الشخص فهو يفسق بهذه المعصي إن كان يهجر إخوان السنفيين لغير ما عذر بعد البيان له والإضاح له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المؤمن أكثر من ثلاثة أيام فإذا طمحت له الأدلة ولا زال مصرا على هجر المؤمن فهذه معصية هو المعصي يفسق بها الشخص حتى على قول بأن صغيرة وإلا قرنها بهجر المؤمن كقتله في إشارة أن اسم عظيم هذا الشخص الذي يهجر أهل الإيمان من غير برهان ولا قرآن هذا على القول بأنه لأنه مصر ولا صغير مع الإسرار فإن الصغير تصير كبيرة بالإسرار فإن الإسرار كبيرة يعتبر الإسرار على الصغيرة كبيرة فيصير مبتكبا كبيرا الإسراره فالإصرار يعتبر كبيرة من الكبائر على المعاصي وإن كانت صغيرة يجعلها كبيرة لأنك مصر على الشر وهكذا أيضا حلق اللحية فالإصرار عليها كبيرة من الكبائر وإن كان قلنا بأنها صغيرة مثلا لكن إصرار بعد البيان أن هذا لا يجوز هذا تشبه بالنساء هذا حرام كيت وكيت وهو لا زال يحلق كل جمعة كل جمعة يحلق هذا مصر هذا الفعل الإصرار كبيرة نهيك بما فيها من التشبه هذا على التسليم بأنها صغيرة فالإصرار يجعلها كبيرة قال إذا أرسنت نيك صورني صديق لك فان أتم عن الاحتفاظ عندك ننصحك بطمسها وهذا هو الواجب فيخشى عليك من الإثم الاحتفاظ بها في الجوال أو في البيت أو في غير ذلك فالنساء صلى الله عليه يقول لا تدع صورة إلا طمستها هذا أمر وهذا نهي أيضا كذلك نهي في النفض وأيضا أمر فتأثم على مخالفة هذه هذا الإرشاد وهذا الأمر وهذا النهي فأنت ممور بطمس الصور ولا تحملك العاطفة على أنك تبغى, أو تبغي صورة هذا الصديق وربما يكون قد مات فتكون العاطفة عظم أعظم حتى يراه يتذكر ذلك الصديق الذي كان على خير إلى آخر ذلك تكون العاطفة الدين مقدم على العاطف والأدل مقدم على العاطف قال هل من السنة دفن الأظفار؟ ما فيه دليل على دفنها فمن السنة تقنيم الأضفار, الأضفار تقنيم الأظافر، وأما الدفن ما فيه دليل لكن بعض أهل العلم يستحبه ويستحب دفن الشعر أيضا قال هان الحج كفر الله به الغيبة الحديث عام فرجعك يوم ولدته أمه لما حج ولم يرفث ولم يفسق فرجعك يوم ولدته أمه فهو عام يرجى ذلك إن شاء الله مع أن الأصل في الكبائر تحتاج إلى توبة لكن هذا الحديث ففي بعض العبادات تكفير عام جاءت بعض العبادات فيها تكفير عام مثل الحج ورجعك يوم ولدته أمه والأصل في الكبيرة تحتاج إلى هذا الأصل ماذا على من نبتني بها عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص من هذا الشر إلهنا هنا سبحان والحمد لله